الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة دولة نتقل باكستان مدينة ملتان والتي تقع إلى باكستان ا ففي في لشق ش ر بكثرة الكبير والأبرحة تركسي القبار ارتفاع القبار هذه عليها هذه هذه فإذا النبينة التي والتي الأحيان مترا الحبيب النبينة يشل إلى لك على خمسين أن بعض في أخ قدر تقف ل ر أ ي ت احد الشوارع ا ل ر ئ ي س ي ة منحرف ليتجنب احد هذه ا ل ا ض ر ح ة ا ل م ع ظ م ة ا ل م ق د س ة عند ا ل ق ي م ثم يعاود ا ل ا س ت ق ا م ة م ر ة اخرى ولا احد يجرؤ ان يفكر بان يقترح نقل الضريح من مكانه اما اذا اقتربت من ضريح الشيخ زكريا وهو من اكبر ا ل ا ض ر ح ة هناك فرايت تلك الفرقه ا ل م س ي ق ي ة التي تجلس على مدخل المسجد ب م ج ر د رؤيتهم القادم ا ل غ ر ي ب يبدا العز على ا ل آ ل ا ت ا ل م و س ي ق ي ة و ت ع ل أ ص و ا ت ه م بالغناء المليء بالشركيات والاستغاثات طبعا لحيثهم الشيخ زكريا إذا اقتربت من فإنك فإنك اقتربت ثناء الضريح الناس بين واقف وجاة وباكي ورأيت من يسجد على عتبات القبر أما عن النساء فإنك سوف ترى تلك المرأة المسكينة ترى ورأيت ترى تلك بين من من عن على يسجد سوف سوف والتي هبها ا ل إ ج ه ا د والتعب وهي تحمل ق ف ل ا لها في عينيه ب ر ا ء ة ا ل أ ط ف ا ل وبقايا ا ل ف ط ر ة ا ل ح ن ي ف ي ة التي فطر الله عباده عليها وهي تسجد ق ف ل ه ا ع ن و ة على ع ت ب ة القبر والضريح ثم تمسح ا ل أ م على الضريح بيدها ثم تمسح وجه ق ف ل ه ا المريض البريء أ م ا في يوم مولد الشيخ زكريا ف إ ن الناس يحضرون من جميع أ ن ح ا ء باكستان بل ومن الهندي والنيبال حتى أ ن بعضهم يحمل حذاءه بيده وهو ينزل من ا ل ط ا ئ ر ة أ و ا ل ح ا ف ل ة إ ذ كيف ي ط أ بنعله أ ر ض ا بها جسد الشيخ زكريا ل ل ننتقل إلى سولة الهند ه م رحماك رحماك فاللهم ف ي ه ن إخوان د يوجد في ا ل أكثر ن ض رحماك ي ا ش ه و ر يأمها الشيخ أصبح من بهاء آلاف الناس الدين حتى خبر ز ر ي ا ل م ل ت ا ن ي في هذا العصر الأخير نرجع العصر الخلائق هذا يطوفون حوله ويعملون على قبره جميع ا ل أ ع م ا ل التي لا تليق إ ل ا بالعلي الغفار سبحانه وتعالى كالسجود والنذور أ م ا إ ذ ا انتقلنا إ ل ى د و ل ة ب ن ج ل ا د ش ففي ب ن ج ل ا د ش ي أ ت ي الناس إ ل ى ز ي ا ر ة القبور و ا ل أ ض ر ح ة ويظنون أ ن ه ا أ ق د س مكان على وجه ا ل أ ر ض لذلك فهم يسجدون أ م ا م ا ل أ ض ر ح ة إ ج ل ا ل ا لها واحتراما إ ل ا من رحم ربي كما يطلبون من أصحابها ا لانهم ر ي ة ودفع ل ل الكروب م م س ا ئ وتفريج و و ي ق د ل النذور الأموال ا ل من و ح يعتقدون و والبقر ا ا كالغنم التي باسم صاحب القبر ن لأنهم ت تذبح ي أ ن ل أ ص ح ا ب هذه ا ل أ ض ر ح ة والقبور يزن في تصريف ا ل أ م و ر ذن وفي إ د خ ا ل ه م ا ل ج ن ة ومن المضحك ان ل م ي أ بعض الناس ياتون مزارات يوجد بها سلاحف وتماسيح يعتقد فيها البعض من الجهلاء النفع والضر فيقدمون ا ل أ ك ل لها أ م ل ا في الحصول على و ظ ي ف ة أ و تفريج كربه كما تحرص بعض النساء الجاهلات على مشي هذه الحيوانات أ م ل ا في حدوث الحمل و ا ل ر ش ق ب ا ل ض ر ي ة ل أ ن ه م يعتقدون أ ن هذه الحيوانات تحولت إ ل ى هذه ا ل ص و ر ة بعد أ ن كانت من ا ل أ و ل ي ا ء الصالحين وهناك من المجارات التي تحتوي على أشجار معتقد فيها ا على وتعلق على تحتوي معتقد أ غ ننتقل ه بالله ا الخيوط والفرق فلا ولا إلا العلي العظيم حول قوة إ ل ى د و ل ة إ ي ر ر ت ي اريتريا ففي إ ل حاملين معهم الأغنام والأبقار والسكر والقهوة والشاه الأنواع التي ق ب و وغيرها توجد ر معهم من عندهم اضافه الى الاموال وذلك ليقدمونها قربانا الى صاحب الضريح والقبر وقد يذبحون الانعام للولي او للشيخ ويطوفون بالقبر ويتمرغون بترابه ويطلبون قضاء الحوائج وتفريج الكربات منه كما يحصل من الفساد الاخلاق حول ا ل ا ض ر ح ة ما ي س ت ح الانسان من ذكره وخاصه الاختلاط وانتهاك الاعراض فتكثر الممارسات هذه حول الاضرحة الشهيرة كظريف الشيخ ا ابن علي وظريف سيدي هاشم ا ل م ر غ ن ي وظريف ب ن ت ه الشت ع ل و ي ة ب م د ي ن ة مصوع وهذين القبرين قد تم بناؤهم على شكل مكعب ومغطى بالقماش مثل ا ل ك ع ب ة وفي كل ز ا و ي ة من هذه الزوايا خشبه م س ت د ي ر ة يتبرك بها بعد الانتهاء من الطواف حول القبر قوانين ا ل ز ي ا ر ة و ح ا ل ة الزائرين امام القبر والضريح ف إ ن ل ز ي ا ر ة مراقب ومشاهد و ق ب و ر ا ل أ و ل ي ا ء قوانين لا بد من اتباعها ومنها ينبغي أ ن يخلع الزوار نعالهم خارج ا ل ق ب ة وبعضهم يخلعها خارج س ا ح ة المسجد احتراما لصاحب ا ل ظ ر ي ح فمن المسلم عندهم أ ن ه لا يجوز دخول ا ل ق ب ة بالنعلين كما يتم دخول ا ل ق ب ة ب إ ج ل من ح ا ر ف ه ا حيث يتولى خادم ا ل ظ ر ي ح وهو ا ل ش ا د م تطويف الزوار ويتبرك الزوار بالظريف والقبر و ا ل ق ب ة بطرق شتى منها ا ل أ خ ذ من تراب القبر ومنهم من يضع يديه على اشتياج المعدني حول القبر ويتمسح به ثم يمسح به على جسده وملابسه إ ض ا ف ة إ ل ى الطواف داخل ا ل ق ب ة حول القبر ف إ ن ه من الممارسات ا ل ش ا ئ ع ة و ا ل م أ ل و ف ة عند هؤلاء الزوار القبريين ا ض ا ف ة إ ل ى دعاء ا ل م ق ب و ر و ا ل ا س ت ع ا ن ة به و ا ل إ ل ح ا ح عليه في الدعاء فقد ر أ ي ت بعض الزائرين يجلس عند القبر ممسكا بسياده ويلح في طلب حاجته و أ ح ي ا ن ا يصرخ والبعض ا ل آ خ ر يدعو المقدور أ ث ن ا ء الطواف حول القبر ومما يندى له الجبين اخواني في الله أ ن ا م ر أ ة شهدت عند ق ب ة الشيخ عبد الباقي تحمل طفلا وهي ترفعه بيديها و ت ه ج ه م خ ا ط ب ة الشيخ عبد الباقي و ه ي ترجو منه ا ل ب ر ك ة في صغيرها ثم تقول يا شيخ هل سمعت يا شيخ هل سمعت لتتيقن سماعه وقضاء حاجتها ومنهم من يلتزم القبر بداخل القبه ويصيح عنده ويجاوب به وقد رايت ذلك بعيني فهناك من يسجد وهو مستقبل الضريح والقبر عياذا بالله تعالى إ ض ا ف ه إ ل ى تقديم النذور عند هذه القباب والاضرحه ومن الناس أيضاً من يعتف عندها أياماً وقد الحقت ببعض القباب غرف انتظار للزائرين لهذا الغرض وقد لوحظ ان ز ي ا ر ة القباب و ا ل ق ب و ر تكون في جميع ايام الاسبوع وتزداد في ايام الجمع والاعياد حيث يكتذ كثير من القباب بالزوار في هذه المناسبات فما نحظ في فان معظم هم من الامام الشمعاني العظيم اختلاط الرجال والنساء الزيارات الزائرين النساء كتابه نحظ تأهير الاعتقاد يقول في هذه وهو يصف ح ا ل ة أ و ل ئ ك المشركين في تعظيمهم ا ل ق ب و ر و ا ل أ ض ر ح بقوله ر ح م ة الله عليه ويقسمون ب أ س م ا ئ ه م بل إ ذ ا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم ي ق ب ل و منه ف إ ذ ا حلف باسم ولي من أ و ل ي ا ئ ه م قبلوه وصدقوه و ل م يصدق أ ح د من الحالف إ ل ا إ ذ ا حلف بواحد منهم أ ي ن ا ل أ و ل ي ا ء وهذا كان شيئا طبيعيا كنا نراه في القرى ونحن ش غ ا ر ولا ج ا ل يجري ل ل آ ن انتهى كلامه ر ح م ة الله عليه وسمع اخيك الله لهذه ا ل ق ص ة التي توضح م ع ت ا د و ه و أ ل ف و ه أ و ل ئ ك القبوريون من تعظيم القبور و ا ل إ ق س ا م بها ففي بلاد الشام قال الجدال بين الاعراب على ش ر ق ة ب ه ي م ا من البهائم وكان المتهم جالسا بين الحضور وهو ينكر هذه ا ل ش ر ق ة فقال له أ ح د الحاضرين لا ريب أ ن ك أ ن ت الشارق ودلائل الخوف ظ ا ه ر ة على وجهك فقال المتهم اقسم بالله أ ن ي ما مددت يدي إ ل ى الحرام فقال أ ح د ه م وقال له لا بالله لا نقبل يمينك يعني لا نقبل قسمك بالله ولكن اقسم لنا ب ض ر ي ح الهلاه له ذ ا الإردن ضريح شرق في فلما سمع المتهم اسم الهلاهلا انتقع لونه وقال لا اقسم ويلا للحالف ثم اعترف بجريمته وسرقته لهذه البهيمه كما وصل الحال لبعضهم اخواني في الله ان جعلوا هذه القبور والاضرحه الوثنيه حرما امنا يهرع اليه المجرمون والفارون ويلجع اليها الخائفون ليامنوا في رحابها و ي ش ت ر ي ف و ا في غلالها ويطمئنوا في ساحاتها بل لم يكن في زمن من ا ل أ ج م ا ل وفي وقت من ا ل أ و ق ا ت يجرؤ احد من الحكام أ ن ينتهك ي ح ر م ة ض ر ي ف لا به مجرم أ و عاد به فار مهما كان جرمه ومهما بلغت دنايته فكثيرا ما عفي عن اللائبين ب ا ل أ ض ر ح ه من المجرمين إ ك ر ا م ا للمدفونين أ و خشيه ورهبه من انتقام و ب أ ش ا ل أ و ل ي ا ء المقبورين كما يزعمون ف إ ن ا لله و إ ن ا اليه ا راجعون جاء في كتاب السيد البدوي ل د و ل ة ا ل د ر ا م ي ش في مصر أ ن بعض خ د ن ة ا ل أ ض ر ح ه في أ ر ي ا ت مصر يرسلون عجلا صغيرا في حقول بلده معلنون م أ ن هذا العجل هو للولي الفلاني فلا يزال هذا العجل سائبا على حريته في حقول ب ل د وما جاورها ي أ ك ل مما يشتهيه و أ ر ب ا ب هذه ا ل ف ق و ل لا يستطيعون طرده أ و إ ه ا ن ت ه خوفا من الولي الذي هو في حمايته حتى ي أ ت ي م و ل د ه أ ي ن و ل د ذلك الولي ف ي أ خ ذ ه الشجنه ش م ي ن ا معلوفا ويضحونه وينتفعون به انتهى ما في الكتاب أ م ا إ ف و ا ن ي الله عن ا ل ل ق ا ي ه والعلاج كيف يتقي المسلمون وكيف يكون العلاج لهذه ا ل ظ ا ه ر ة ا ل ع ظ ي م ة اقول فمن العوامل التي تساعد باذن الله تعالى على وقف جحث هذه ا ل و ث ن ي ة التي انتشرت بين صفوف المسلمين ما ي أ ت ي أ و ل ا أ ن يعتني العلماء والدعاه بتقرير التوحيد ونشره في تلك المجتمعات ا ل م ع ظ م ة والقبور و أ ن ي ش ت ه د و ا في ت و ض ي ح مفهوم التوحيد وذلك من خلال القصص ا ل ق ر آ ن ي وضرب ا ل أ م ث ا ل وضرور التعلق القلب بالله وحده سبحانه وتعالى و أ ن الله عز وجل هو المتفرد بالنفع ل ا ل ض ر والخلق والتدبير وهو ا ل م ع ب و د ب ح ق الذي تتوجه إ ل ي ه القلوب بالمحبة والإجنال والخشية ا و ل ر د ا ء وحده س ب ح ا وتعالى ن أن ه أقول ي ت ض م ن ه ذ الامه ا ت ق ر ر ي ي ب ن عج ا ل خ ل و و ق ي ن ض ع ف م وأنهم لا يملكون لأنفسهم لا صدلا عموما ن غ ي ر ه ل ا نفعا ولا و ولا ولا وهذه المجتمعات ا ل م ع ظ م ة للقبور خصوصا على التصميم ل ن ص و ص الكتاب و ا ل س ن ة ف ا ل ت ح ا ك م إ ل ي ه ا وانصراح الصدر لها لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما س ج ر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ف إ ذ ا كان طواغيث هذا العصر يفرضون على الناس احترام ا ل ش ر ع ي ة ا ل د و ل ي ة و ا ل إ ذ ع ا ن والتسليم لقرارات ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة ف إ ن على العلماء و ا ل د ع ا ة إ ل ى الله أ ن ندعو المسلمين إ ل ى ا ل ت س م ي م والانقياد ل ش ر ي ع ة محمد ب عبد الله صلى الله عليه وسلم أ ك ث ر خلق الله و أ ك ر م خلق الله واشرف خلق الله و أ ن لا تعارض هذه ا ل س ن ة ا ل ع ظ ي م ة ب أ ي نوع من المعارضات سواء كانت هذه ا ل م ع ا ر ض ة تقليدا أ و عقلا أ و ذوقا أ و س ي ا س ة أ و غيرها ف ا ل إ ي م ا ن مبني على التسليم لله تعالى والانقياد لحبيبه ولخليله محمد بن عبد الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ثالثا اظهار السنن ا ل ن ب و ي ة و ا ل آ ث ا ر ا ل م ح م د ي ة والتمسك بها الذي ينتج عنها ب إ ذ ن الله زوال البدع واندثارها والحذر من ا ل ب د ع ة مهما كانت ف إ ن ه ما ظهرت ب د ع ة إ ل ا ر ف ع مثلها من ا ل س ن ة والنفوس إ خ و ا ن ي في الله إ ن لم تشتغل ب س ن ة وتوحيد ف إ ن ه ا ستشتغل ب ب د ع ة وشرك ف إ ن النفوس خلقت لتعمل لا لتترك رابعا العمل ب ق ا ع د ة شد ا ل ز ر ا ئ ع فكل ما كان و س ي ل ة أ و ذ ر ي ع ة تؤدي إ ل ى الشرك فينبغي التحذير منها ومنعها ح م ا ي ة لجناب التوحيد فالتهاون في هذه ا ل م س أ ل ة يفضي إ ل ى الوقوع في الشرك بالله عز وجل والخروج من ا ل م ل ة ا ل ح ن ي ف ي ة فمثلا ا ل ص ل ا ة عند القبور والبناء عليها أ م و ر حرمها الشارع الحكيم سبحانه وتعالى ل أ ن ه ا طريق و و س ي ل ة تفضي إ ل ى الشرك بالله تعالى وقد أ ش ا ر ا ل إ م ا م ا ل ع ل ا م ة ا ل س و ك ا ن ر ح م ة الله عليه إ ل ى أ ن البناء على القبور سبب رئيسي في ع ب ا د ة القبور فقال ر ح م ة الله عليه فلا شك ولا ريب أ ن السبب ا ل أ ع ظ م الذي ن ش أ منه هذا الاعتقاد في ا ل أ م و ا ت هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور ووضع الستور عليها و ت ج س ي ط ه ا وتزيينها ب أ ب ل غ ز ي ن ة وتحسينها ب أ ك م ل تحسين ف إ ن الجاهل إ ذ ا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه ق ب ة فدخلها ونظر على القبر الستور ا ل ر ا ئ ع ة والفرج المتلالئه وقد سطعت حوله مجامر الطيب فلا شك ولا ريب أ ن ه يمتلئ قلبه تعظيما لذلك القبر ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المنزله ويدخله من الروعه والمهابه ما يزرع في قلبه من العقائد ا ل ش ي ط ا ن ي ة التي هي من أ ع ظ م مكائد الشيطان على المسلمين و أ ش د و س ا ئ ل ه إ ل ى ضلال العباد ما يزلزله عن ا ل إ س ل ا م قليلا قليلا حتى يطلب من ساحل ذلك ا ل ق ب ر ما لا يقدر عليه إ ل ا الله سبحانه وتعالى فيصير في عباد المشركين والعياذ بالله تعالى انتهى كلام الامام الشيطاني رحمه الله عليه خامسا السعي إ ل ى هزم القباب ونقدها و إ ز ا ل ت ه ا ا ن ت ث ا ن ا ل و ص ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لخلق ا ل أ م ة ا ل أ ط ف ا ل ا ل أ ب ر ا ر رضي الله عنهم فعن أ ب ي الهياج ا ل أ س د ي قال قال لي علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه أ ل ا أ ب ع ث ك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا تدع تمثالا إ ل ا طمسته ولا قبرا مشرفا إ ل ا سويته رواه ا ل إ م ا م مسلم ولما ذكر ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إ ض ا ف ة ا ل ل ف ا ن مساجد الضرار وتحريقها قال ما لفظه ففي هذا دليل على هدم ما هو أ ع ظ م فسادا منه كالمساجد ا ل م ب ن ي ة على القبور ف إ ن حكم ا ل إ س ل ا م فيها أ ن تهدم كلها حتى تسوى ب ا ل أ ر ض وهي أ و ل ى بالهدم من مسجد الضرار وكذلك القباب التي على القبور يجب أ ن تهدم كلها ل أ ن ه ا اسست على م ع ص ي ة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى سلامه ر ح م ة الله عليه اقول أ ح ب ت ي في الله وممن سلك هذا ا ل م ش ل ك النبوي في هدم ا ل ق ب ا ب و ا ل أ ض ر ح ة من ا ل أ ئ م ة ا ل أ ع ل ا م ذلك ا ل إ م ا م الجبل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه فيذكر ابنه الشيخ عبد الله ما فعلوه أ ث ن ا ء دخولهم م ك ة شرسها الله في س ن ة الف م ئ ت ي ن وثمانيه عشر من ا ل ه ج ر ة فكان مما قاله فبعد ذلك أ ج ل ن ا جميع ما كان يعبد بالتعظيم والاعتقاد فيه ورجاء النفع ودفع الضر بسببه مع جميع الدناء على القبور وغيرها حتى لن يبقى في ما لفظه انه في حوادث س ن ة 1 2 ف 6 ل ل ه ج ر ة توجه ا ل أ م ي ر بالجيوش إ ل ى كربلاء ف ه د م القبه الموضوعه على قبر الحسين رضي الله عنه فما دخل في س ن ة 1 2 ف 7 ل ل ه ج ر ة م ك ة وطاف وسعى ثم فرق جيوشه يهجمون القباب التي بنيت على القبور والمشاهد ا ل ش ر ك ي ة وكان في م ك ة من هذا النوع شيء كثير في أ س ف ل ه ا و أ ع ل ا ه ا ووسطها وبيوتها ف أ ق ا م فيها رحمه الله أ ك ث ر من عشرين يوما ولبس المسلمون في تلك القباب ب ض ع ة عشر يوما يهدمون ويباكرون إ ل ى هدنها كل يوم وللواحد ا ل أ ح د يتقربون حتى لن ي ب ق في م ك ة شيء من تلك المشاهد والقباب إ ل ا أ ع د م و ه ا وجعلوها ترابا ب القبور وخدنتها اولئك المرتفقه ذلك ببيان حقيقه هؤلاء الدجالين والملبسين وما هم عليه من الفجور والولوغ في الفواحش واكل اموال الناس بالباطل وانه خونه وعملاء لكل مستعمر كافر وقد كشف اهل العلم حقائق مخزيه واحوالا فاضحه لاولئك السدنه المضلين واتباعه وما يرتكبونه من انخلاع عن شرائع الله تعالى وولع ومن ذلك ما ذكره المؤرخ ا ل ج د ر ت ي رحمه الله عليه في شان مشهد عبد الوهاب العفيفي وما يحصل عنده من انواع الفسوق والفجور حيث قال ما لصبه ثم انهم ابتدعوا له موسما وعيدا في كل سنه يدعون اليه الناس من البلاد فينصبون خياما كثيره ومطابخ وقهاوى ويجتمع العالم الاكبر من اخلاق الناس وخواصهم وعوامهم وفلاح الارياف وارباب الملاهي والبغايا فيملاون الصحراء فيطؤون القبور ويوقدون عليها النيران ويصبون عليها القاذورات ويبولون ويتغوطون ويزنون ويلعبون ويرقصون و ي ض و ب و ن بالطبول والجمهور ليلا ونهارا ويستمر ذلك نحو عشره ايام او اكثر انتهى كلامه رحمه الله عليهم اقول لاولئك الذين تعلقت قلوبهم بهذه ا ل ق ب ا ب والقبور ا ل أ ض ر ح ة وهذه الجنس ي و ا ل أ ش ن ا ء ويلكم ماذا غركم بهذه ا ل أ ن ش ا ط و ا ل أ ي ج ا س ا ر أ ي ت م شيئا منها خلق شيئا منكم فاستحق ت خضوعه وعبادته ورغبته ورهبته من دون الله تعالى ويلكم هل وجدتم هذه ا ل أ خ ش ا ب و ا ل أ ب و ا ب و ا ل أ م و ا ت أ ق ر ب إ ل ي ك م من الله وارحم بكم منه واعلم بحاجاتكم منه أ م وجدتم أ ن الله لا يسمع دعاءكم ولا يتقبل عبادتكم حتى ت ذ ل و ا لعبيده وحتى ت س أ ل و ه م ما لا ي ن ب ك و ن ولا يقدر على عطائه إ ل الا رب ا ع ل م ويحكم ي ن رب غ ت م عن العالمين ل الله ه فرغب ن ك م ورغبتم في غير في ل ه فرغب ن عنكم أنتم رغبتم أدركتم رضا أدركتم رضا رغبتم رضاه فخسرتم ر من فيه في الله عنكم فلا في الله الله ولا ا ا ل وهذا هو الحسران العظيم تخلى الله عنكم بنصره وعونه اذ تخليتم انتم عن استنصاره واستعانته سبحانه وتعالى ولكم ايها القبوريون شرب الموحدون صفرا وشربتم انتم ك د ر ا دعا الموحدون ربا واحدا ودعوتم انتم الف رب اارباب متفرقون خير ا ن الله الواحد ا ل ق ط ا ر رغب الموحدون في السماء ورغبتم ايها القبوريون في الارض نادى الموحدون خ ا د ق ا ل أ ح ي ا ء وناديتم انتم أ ش ل ا ء ا ل أ م و ا ت و ي ح ك م أ م ا ق ر أ ت م قول الله تعالى إ ن الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ف د ع و ه م فليستجيبوا لكم أ م ا ق ر أ ت م قوله تعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أ ن ف س ه م ينصرون وقوله تعالى إ ن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أ ل م ت ق ر أ و ا قول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من كثير أ ل م ت ق ر أ و ا قول الله تعالى قل أ ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله أ ر و ن ي ماذا خلقوا من ا ل أ ر ض أ م لهم شرك في السماوات ألم تقرأوا أضل قول الله تعالى فمن أضل ممن يدعو من دون الله من لا له إلى القيامة غافلون اللهم العزة وقال النجد فمن ممن من منا يوم وهم دعائهم من من وتخرم يشتجيب يدعو دون يا ويا به به عن سعطف نبيس يا من رداءه العظمه و إ ي ج ا ر ه الكبرياء يا من تفرد بالملك والخلق و ا ل ت ج ب ي ر والقهر و ا ل س ل ط ا ن وحده يا من خضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته ما في الكون يا من تصمد إ ل ي ه القلوب عند الحاجات وتلهج بذكره ا ل أ ل ف عند الملمات اللهم لا ت د ع ل ن ا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا س ف ي ت ه و ل اللهم م ظ و م ا إ رد المسلمين إ ل ى كتابك وسنه نبيك وحبيبك محمد بن عبد الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم اللهم اهد المعاقر ا ل أ و ث ا ن وفروح الشر من القبور و ا ل أ ض ر ه ا على أ ي د ي جنودك المؤمنين الموحدين اللهم انصر الموحدين الداعين إ ل ى توحيدك و إ ف ر ا د ك ب ا ل ع ب ا د ة في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها اللهم اقمع المشركين والوثنيين اللهم عليك باليهود الحاقدين والصليبيين والشيوعيين والعلمانيين والرافضه المجوسيه والقبوريين ا ل ف ر ا ف ي ي ن و ك ل أ ه ل البدع والضلال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أ ح د ا اللهم اجعل آ خ ر ك لما نقولها ونحن خروجا من هذه الدنيا ل الله اللهم إ ه إ ا ا ل ل ا ل ل ه اجعل قبورنا ر و ز ا من ر ي ا د ا ل ج ن ة واحشرنا يوم ا ل ق ي ا م ة خلف لواء الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بين أ ص ح ا ب ه ا ل أ ص ه ا ء و أ ج و ا ب ه امهات ل المؤمنين وصلى الله على نبينا وحبيبنا وخليلنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا ترقبوا تعلم إشدارنا القادم الأقصى المذنك ماذا تعني عند اليهود؟ حس ف إ ن اليهود اخواني في الله يطلقون عليها ي و ر ش ل ي ن أ و أ و ر ش ل ي م أ ي م د ي ن ة السلام التي سيقودون العالم منها تحت ق ي ا د ة ملك السلام هكذا نذهب ل ل ت و ر ا ة ف ف ي التوراة ك م كثيف من الحديث عنها حيث ذكرت فيها نحو من ستمائه وثمانين م ر ة أ ي ذكرت أ و ر ش ل ي م أ ك ث ر من ستمائه وثمانين م ر ة ويطلق اليهود على القدس أ ي ض ا صهيون ن س ب ة إ ل ى الجبل الموجود فيها والمسمى بهذا الاسم الذي انتسبت اليه ا ل ح ر ك ة ا ل ص ه ي و ن ي ة ويطلقون على القدس أ ي ض ا كما في ا ل ت و ر ا ة م د ي ن ة ا ل إ ل ه و م د ي ن ة العدل و م د ي ن ة الحق و م د ي ن ة الشعب المختار و أ ي ض ا يطلقون عليها اسم ارائل يعني أ ش ه د الله وكل هذه المعاني تشير إ ل ى مغزى واحد إ خ و ا ن ي في ا ا وهو ارتباط تلك ا ل م د ي ن ة ب ا ل ع ق ي د ة و ا ل ش ر ي ع ة ا ل ي ه و د ي ة حيث سرطت تلك ا ل ش ر ي ع ة على اليهود أ ن يحجوا إ ل ي ه ا ثلاث مرات في العام و أ ن يتوجهوا إ ل ي ه ا دون أ ر ض غيرها في العالم و حيث ش ر د اليهود عن تلك ا ل أ ر ض و دمر المعبد ان ي ت خ ذ قبله فيها دون أ ن يستطيعوا ا ل ع و د ة إ ل ي ه ا أ و إ ع ا د ة بناء المعبد عبر الف عام فهل يشغل عليهم إ خ و ا ن ي في الله بعد أ ن عادوا إ ل ي ه ا أ ن يتنازلوا عنها كلها أ و بعضها لقوم آ خ ر ي ن يريدون أ ن يتخذوها ع ا ص م ة هل سيقدم اليهود هذه ا ل م د ي ن ة ا ل م ق د س ة عندهم التي انتزعوها ب ا ل ج م ا ء والدموع لقوم أ ض ا ع و ه ا وهم العرب في أ ي ا م بعدما حصدها أ ج د ا د ه م سؤالا